وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات مَا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حَسِيرٌ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها لها وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوض سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بَلَا قد جاءنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِرُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَتْرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْرَلُونَ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 أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السماء أَيْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُّ أَمْ مَنْ فِي السَّمَايِ عليكم عاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبليهم فكيف كان نكير أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقفرن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يظهر نصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْفُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرِّزْقَ بَلْ هُوَ فِي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 إن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد تقدرا مما تشكرون قل هو الذي ذرأ في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد قُلْ تُمْصَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَت رجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن اللهم يا رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ما أتم فمن يأتيكم بما